ل ل م ل ا ك ه غير الشباب ما خلاك بخرى بخرى ت ك ف ل ك ت ا ب يا م ب ر ه ليك ب ر ه ل ي اما ع م ل بكره و و و ي ب يجمع شمله لابوي وابوك ابوكي وعمنا الفرحه بكره عمنا ويزغرد الناس よろしくお願いします。<音楽> ما بكره لما ي و ق ف و ك ب خاب عليك ما مسحروف ا عليك براه ما, ما, ما, ما يسحروك حياه يسلم ابوك ع ي ل ا ل ح س د تسخيني بصيب عدوك وابوك ي ب ا ر ك ليك و ي ب ا ر ك ل ي لما بكره انت بتبقى الي وتنوري كل الكون ا يحن ليل يبارك ليك 「バカなら」